عندنا في العمل يجعلون لمن أراد بطاقة فيزا يشتري من خلالها ما يشاء ثم يسدد ذلك بدون فوائد ولكن خلال خمسة وخمسين يوم فإن لم يسدد خلال هذه المدة تكون بالزيادة فليجوز الموظف أن يشترك في هذه البطاقة على أن يسدد ما يشترى خلال خمسة وخمسين يوم الجواب لا لا يجوز أن هذا حتى وإن غلب على ظنه أنه سيسدد خلال المدة المتفق عليها هذا اقرار على الباطل وعقد على شيء محرم وعقد على شيء محرم والشيخ بكر وزيد رحمه الله تعالى رسالة نافعة في هذه المسألة باسم بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان ذهب إلى تحريم كل بطاقات الاقتمان